اللهم صلاته وسلامه على محمد عليه وصحبه اجمعين ما بعد الله وبركاته في الله لا يخفى عليكم ان فبر الدعوه عظيم انما سبحانه وتعالى ويكفي شرفا أن الله جل وعلا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله أكبر. من أحسن قولا ليس هناك أحد أحسن من قول إلى دعية لله سبحانه وتعالى ومن نعم الله حبته فل علينا هذه التقنية الحديثة كتويتر والواتساب وهذه حبته في الله التقنية لا بد أن تستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى والله إن فيها نفع عظيم تخيل يا عبد الله أنت في دولة في السعودية تستطيع أن تخاطب العالم بأكمله وأنت في بيتك وعلى جهازك في جوالك بضغط زر واحدة قد يهتدي الكثير ولكن وجدنا هناك فيها من الشباب والفتيات من يستخدم هذه التقنية في معصية الله سبحانه وتعالى والله الذي لا الا هو كل من رأى صورة وكل ما أرسلت أغنية وانتشرت تزيد في عدد سيئاتك يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى وإعلم يا عبد الله أن هناك حساب دقيق تحاسب والله على الكبير الصغير تحاسب يوم القيامة لما تقف بين يديك سبحانه وتعالى وأنت قد نشرت هذه الصور فماذا تقول الله سبحانه وتعالى ثم يقول لك الله جل وعلا ويعطيك كتابك والله جل وعلا أنصفنا بهذه الآية لما يقول لك الله يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر اقرأ كتابك فتقرأ هذا الكتاب تشاهدت فيه ما عملت فيه عبد الله، فعلينا أن نستخدم هذه التقنية في طاعة الله سبحانه وتعالى سواء في بلاك بيري وفي الواتساب وفي الآيفون وفي جميع الخدمات في تويتر، برودكاست لا بد أن تستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى وأنت المستفيد يكون لك أتباع يوم القيامة وحسنات من الجبال أنت لم تعملها شخصيا، ولكن هذا المقطع. نفع الله فيه وهذه الصورة وهذه الروابط والعكس كذلك انتبه أن تحمل وزب غيرك يا عم. والله الواحد مننا يجمع يا الله يتحمل ذنبه فكيف تحمل ذنوب الآخرين وتأتيك وتصب عليك وأنت في قبرك؟ أختم بهذه الطصة لأحد الشباب شاب مات في حادث عمره بالعشرينات وكان هذا داعي وزع عشر طهما طويات وكتب ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى مات هذا الشام ورأت فيه أم رؤية في المنام في هذا الأبل ماته داعي لله سبحانه وتعالى رأت فيه رؤية أن في القبر وفي نور طالع من القبر إلى السماء وهو لابس إحرام دقيت على مفسر أحلام قال الشيخ ما شاء الله هذه الرؤية تعلم بأمرين الأمر الأول أن هذا داعي أم قال نعم داعي قال الآن قاعد تصب له الحسنات هو في قبر والأمر الثاني أن هذا الشاب لم يحج فحج عنه قال الصعيح شيخ أنه ما حج قال حجوا عنه فلذلك يا أخوان آبي قبل أن تصرف عليها فأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفتيح للخير مغليك للشر وصلى الله وسلم على بينا محمد على وصحبه أجمعين